Altyazı <tıklı> M.K. <tıklı> <tıklı> <tıklı> <tıklı> سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا فلْتَعْلَمْ يا أمتِ أني هنا فلْتَعْلَمْ يا أمتِ أني هنا لن انحني لن انثني لن الله في اكوانه اني رايت الله في قرانه وسمعت صوت الحق في قرانه ولمست حكمته وفيض حنانه في سيره المختاري في أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سعيش دوما مؤمنا فلتعلمي يا أمت أني هنا فلتعلمي يا أمت أني هنا لن أنحن لن أنثني لن أركن لن أنحن لن أنثني لن أركن انا مسلم هل تعرفون المسلم Nur. نور هذا الكون هو اظلم انا مسلم هل تعرفون المسلم هذا انا في الخليقه ري من يشكو الظمى داعي أنا حام الحما أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا فلتعلمي يا أمتي أني هنا فلتعلمي يا أمتي أني هنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا. Ana kovk b, yehdi al qawafil fi sara, ve ana shihab ıda rai tul الشراء. ما لي سوى نفس تعز على الشرى قد بعتها لله والله اشترها قد بعتها لله والله اشترها فلإن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا اني هنا فلتعلمي هنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سعيش دوما مؤمنا أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سعيش دوما مؤمنا